Pabii Muhammed, pabii Muhammed, Muhammed, pabii. Muhammed, pabii Muhammed, pabii Muhammed, pabii. Pabii Muhammed, ne kimsa aşkta rüya? محمد شفاعك فيها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 تتصف عيناي كرت فوقه فهان هم دنياي سيبقى هداه سنا درب ومحياي عليه واحيا في وصايا صلوا على حبيبنا محمد النبي صلى الإله وابتدى وكونوا مقتدينا بخير المرسلين عسى الرحمن يجزينا بها محمد حبيبي محمد لا كم أشتاق رغيان حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى به اسم وألقى برؤيا من أمين أرى فيها محيا قياه شريف متى تصفه عينا ذكرت فقاه فهان هم دنياي سيبقى هداه سنى درب Altyazı M.K.